بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الدم الذم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوجد عليه وردت للقرآن تطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهاد سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا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 إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوْ وَجِئِمَا وَطَعَامًا ذَا غِصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَوْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِذْحَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِذْحَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إنها به تذكرة فمن شاءت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 إن الله غفور رحيم